Ybıççar onlarm, yeddul mücverm, lo yftedi min âzabiyom izm bibani, ve sahıbeti ve aci, ve tacileti, lti teuwi, vman ti كَلَّا إِنَّهَا لَغَانَ الزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ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 حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتوى وراء ذلك فأولئك هم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 Kèlî, înna çalâqûnâ hûmîm ma